أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزل في الأرض زلزالها وأخرج في الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ويصدروا الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا